هذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرطيم كانوا من آياتنا عجبا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 اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ فَأَوْ إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّن أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ لِتَأْوِيَ بَيْنَهُمْ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا موشدا وتحسبهم أيقابا وهم ركود ونقلبهم ذات وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ لِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ كَم لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَدَعَاَتْ أَحَدُكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إلى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالَّذِي يَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرُنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنَّهُمْ أَمْهَرُوا إن عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَخْزَيْنَا عَلَى الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا اذنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غنبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغريب ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مرام ع وَلَا تَقولًاَّ شيءَ إ فاعل اللكَ غدًا إ ل شَ أَوله وَإِذْ تُرَدِّكِ إِلَىٰ نَسِيكَ وَقُلِ عَسى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا عِندَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آمِنُوا بِالرَّحْمَٰنِ وَاسْمَعْ مَا يُتْلَىٰ ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا ممدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 ان شان افا يظهر ان اعتقدنا الظالمين انا من احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما ان كالمهل يشو الوجوه نسي الشراب وشا نورثا قا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات تعذ بن تجري من تحتهم الانهار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 واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كنت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر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 وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا قَلَّبَا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَّكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا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 وهي خاويه على عروشها ويقول يا نيتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له في اتي يوم ينصرونه من دون الله وما كانوا منتصرا هنالك الولا يا لله الحق هو خير ثواب وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون دينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا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 هم لكم عدوا بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول العدو عَنْتُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا دَيْنَهُمْ مُرْفَقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما ملع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم, إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا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 مَا وَعَدَ الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ عَدُوِّهِمْ وَهُوَ إِلَّا وَسِلكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ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 مع خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجبار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبغى ويستخرج كنزهما رحمة من ربك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 وأما من آمن وعمل صالحا فَلَهُ جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من فرق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 حتى إذا ساوى بَيْنَ الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله مارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يرهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا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 وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذلك بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هجوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا او كان البحر ميدان الكلمات ربي لنا فذا البحر قبل ان تنزل كلمه ربي ولو جئنا بمثله ولو ما جذا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ان ما الهكم إله واحد فمن كان يرجو لقا صالح فليعمل عمله صالحا ولا يشرك بعبادته احدا